أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْعَسَ أَن يَكُونَ قَدِيقَ